هو الدرس الثاني والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في الفقه. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب جديد من كتب هذا المتن المبارك هو الكتاب الثالث من كتب الفقه. بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الزكاة قال الناظم رحمه الله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب والتمر والزبيب بالطيب وفي في الزيت من زيته والحب يفي وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلت السقي تجر خمسة أوسق سق نصاب في فيهما في فضة قل مئتان درهما نصاب في الذهب وربع العشور فيه ما وجد والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين الزكاة في أصل اللغة هي النماء والتطهير وتطبيق ذلك على الزكاة في معناها الشرعي أن في هذا الإخراج لذلك المال المخصوص نماءً وطهارة فأما النماء فمن جهة أن المال الذي تخرج زكاته يزيد ويكثر وإن لم تشعر بذلك فإن بعض الناس يحسبون بادي الرأي أن إخراج الزكاة نقص في ذلك المال والحق أنه زيادة الله وبركة فيه وهذا مشاهد معروف أو يقال إن النماء هو في الأجر بمعنى يزداد أجره عند الله عز وجل بسبب ما أخرج من المال. وأما الطهارة أو التطهير فأيضا واضح. فإن هذا المال إذا أخرجت زكاته كان ذلك تطهيرا من الذنوب أو هو تطهير لذلك المال بحيث يصبح مالا نقيا وذلك في المعنى لا في الخش فإن المال لا يوصف بنقاء أو عكسه خشا وإنما ذلك في المعنى فالمقصود أن المعنى اللغوي لكلمة الزكاة والذي هو يرجع إلى النماء أو الطهارة كلاهما وارد أو معتبر في المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي أو التعريف تعريف الزكاة شرعا فيه أقوال كثيرة على ما. يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين من تكلف الحدود المنطقية لمثل هذه المصطلحات الشرعية لكن يكفينا أن نعرف أن الزكاة هي إخراج مال مخصوص إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص وأما بقية القيود والمحترزات التي يذكرها الفقهاء في هذا المقام فلعلها لا تناسب مثل هذا المتن المعد للمبتدئين أصلا الزكاة إذن كما ذكرنا هي نماء وطهارة للمال والزكاة هي الركن الأملي الثاني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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان واقترنت الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وهذا الاقتران إشارة إلى وجوب الزكاة كوجوب الصلاة وقال تعالى أيضا في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فجعل الله عز وجل إيتاء الزكاة مقترنا بإقامة الصلاة في تحقيق الخروج من ملة الكفر إلى ملة الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. فلا تتحقق الأخوة إلا بعد الاتيان بهذه المذكورات التوبة من الشرك. وإقامة الصلاة ويتاء الزكاة وأيضا في سورة البينة يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد قاتلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة قاتلوا مانع الزكاة ففي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان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 كما ذكر العلماء استدل أبو بكر رضي الله عنه بنوع قياس في هذا الحديث فإنه قال والله لا أنه من فرق بين الصلاة والزكاة ووافقه أكابر الصحابة ما خالف في ذلك أحد وانشرحت صدورهم لقتال الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة و قد جاء حديث آخر في الصحيحين وفيه أمرت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فقال جماعة من أهل العلم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لعلهما لم يطلعا على هذا الحديث الحديث الثاني لأنهما لو اطلع عليه محتاج ما خالف أبو بكر أفهم ما خالف عمر رضي الله عنه لأن الحديث الثاني صريح في القتال حتى تتوفر هذه الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة فلو كان هذا الحديث عند عمر لما خالف ابتداء في القتال ولما احتاج أبو بكر رضي الله عنه إلى القياس بل كان يحتاج بهذا الحديث الصريح فالمقصود أن الذكاء قرينة الصلاة وشقيقتها في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة لا سبيل إلى الإحاطة فيها في هذا المقام و قد لعلنا أسلفنا من قبل أن في المباني الثلاثة غير الصلاة خلاف في تكفير تاركها وكنا قد ذكرنا آنفا أن تارك الصلاة الصحيح كفره على ما ذكرنا لعلنا ذكرناه في أوائل كتاب الصلاة وفي المباني الثلاثة خلاف و يعني المباني الثلاثة نقصد بها الزكاة والصيامة والحج ألا أن الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر اتفاقا لا خلاف فيه لأن وجوب الصلاة إجماعي قطعي معلوم من الدين بالضرورة إذن هذا ما يمكن أن نقوله اختصارا عن فضل الزكاة والزكاة كما ذكرنا هي تطهير للمال وتطهير للنفس ومواساة للفقراء وتثبيت لأركان ما يسمى في هذا العصر بالعدالة الاجتماعية وتثبيت للمواساة بين الفقراء والأغنياء فإنه كان بالإمكان أن يطالب الأغنياء استحبابا بالإنفاق ولكن لا شك أن في النفوس البشرية شيء من الميل إلى حب المال وجمعه وعدم إنفاقه فلو ترك الأمر هكذا لمجرد الأريحية التي يمكن أن تصدر من النفوس لتضرر الفقراء بذلك وفي تضررهم يقع الضرر على المجتمع كله فلذلك جعل الشارع الحكيم شيئا واجبا لا حيلة للغني في تركه بل إذا لم ينفقه ولم يخرجه أخذ منه قصرا ثم بعد ذلك من شاء أن يزيد في الإنفاق فليزيد كما يشاء فالأخذ هنا يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرضت الزكاة في ما يرثى عين وحد وثمار ونعم هذا البيت ذكر فيه الناظم أمرين اثنين أولهما حكم الزكاة وذلك في قول فرضت الزكاة والثاني أنواع الزكاة أو ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة وذكرها في الشطر الثاني من البيت قال فرضت الزكاة الزكاة واجبة كما أسلفنا بالكتاب والسنة والإجماع القطعي وهذا شيء لا خلاف فيه معلوم من الدين بالضرورة لكن ما أنواعها أنواعها على الجملة والاختصار ثلاثة وهي زكاة العين وزكاة الحرف وزكاة الأنعام فالعين هذا ذكره بلفظه والحرف ذكره في لفظين اثنين فقال وحب وثمار فالحب والثمار كلاهما داخل في مسمى الحرس ونعم هذه زكاة الأنعام هذه الأنواع الثلاثة تجب فيها الزكاة إجماعا ليس فيها خلاف قد يقع الخلاف في تفصيلها على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى مثلا في الحب ما أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة هذا فيه خلاف لكن على الجملة فإنه لا خلاف في وجوب الزكاة في هذه الثلاثة ومالك أشياء لم يذكرها الناظم لأنها لا تناسب هذا المثل الموضوع للمبتدئين كالمعادن والركاجي ونحو ذلك طيب إذا هذه الثلاثة التي تجب فيها الزكاة العين والمقصود بالعين المقصود بالعين الذهب والفضة ودائما إذا قلنا في مثل هذا السياق العين فنقصد به الذهب والفضة وتجب الزكاة في الذهب والفضة إجماعا ولا فرق في هذا الحكم بينما كان منها تبر يعني الذهب على في أصله حين يستخرج معدنا هذا يسمى التبر قد يكون مخلوطا بالتراب نحوه وقد يكون مستخلصا قلنا لا فرق بين التبر وبين العين بعد أن وصار مسكوكا يعني سكت منه الدنانير والدراهم، وأيضا لو صيغ منه أشياء إلا أن يكون حليا مباحا معبا للاستعمال فهذا فيه الخلاف المشهور أما إذا كان ذهبا أو فضة مصوغا، ولكن ليس معدل للاستعمال يعني مصوغا على جهد، على شكل الحلي ولكنه ليس معدل للاستعمال وإنما هو مال وأيضا إذا كان غير مباح كمثلا حلي الرجال من الذهب لأن الذهب حرام على الرجال هذا مثال على الحلي غير المباح فهذا يعني يختلف حكمه ملخص ما نريد أن نذكره في هذا الباب أن الأصل في الذهب والفضة كبراً أو مسكوكاً أو مصوغاً غير الحلي المباح المعدل للاستعمال هذا العين تجب فيه الزكاة وذلك للأدلة المتعددة منها من القرآن الكريم قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب نليم فبعض المفسرين يجعلون هذه الآية دالة على زكاة العين وأيضا وردت أحاديث تذكر زكاة الذهب والفضة على زهة التخصيص فمن ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح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 زكاة الذهب والفضة قضية الحلي ما نخوض في تفصيلها لأنها من المسائل الخلافية المشهورة يمكن أن ترجع إلى أدلة الفريقين في الكتب التي تعتني بالخلاف اختصارا يمكن أن ترجع إليها مثلا في كتابي بداية المجتهد لابن رشد لكن عند المالكية لا زكاة في الحلي المتخذ لللباس يعني للزينة نفهو والمباح نفهو لا زكاة فيه وقالوا الحلي الحرار مثل خاتم الزهبي أو سواري الزهبي للرجل فهذا فيه الزكاة يعني ببلوغ النصاب وحولان الحول وأيضا ذكروا أن الزكاة تجب أيضا في آنية الذهب والفضة لأن آنية الذهب والفضة محرمة حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح وحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي حديث أم سلمة أيضا في الصحيح الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعني عند المالكية وهو أيضا قول أحمد وقول عند الشافعي أن هذه الأشياء المحرمة تجب فيها الزكاة، وأما المباح فالمالكية عندهم أن هذا الحلي المباح لا زكاة فيه، واستدلوا ببعض الأدلة، كحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها، وكنا يعني يتيمات في الخير، لهاهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وأيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يحل بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهكذا وعند أبي حنيفة تجب الزكاة في الحلي بتفصيل لا نخوض فيه الأهل. طيب هذا ما أردت أن أشير إليه في قضية زكاة الحلي وهي لها تعلق بزكاة العين <تصفيق> جيد. قال فريضة الزكاة في يرتسم أي في يرتسم أي في ما يكتب ويذكر. وقوله عين هذا بدل من ما ما الموصولة التي بمعنى الذي تقدير الكلام فريضة الزكاة في الذي سيذكر لك الآن. وما هو هذا الذي شيء يذكر؟ عين فإذا عينين بدل من ما وحب وثمار ونعم كلها معطوفات ويجوز عين وحب وثمار بالرفع على أن تكون خبرة لمبتدئين محلوث جيد إذن قال عين ثم قال وحب وثمار بمعنى الحرف و دليل وجوب الزكاة في الحرس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأيضا قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وفي قراءة حصاده وحصاده لغتان للعرب لكن هذا على جهة الإجمال لكن في التفصيل هناك أشياء تفق على الزكاة فيها وأشياء مختلف فيها فمما تجب الزكاة فيه من الثمار التمر والزبيب ذلك ذكر ذلك في كلام النظم وهما منصوص عليهما. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل أبا موسى الأسعري ومعاذ بن جبر رضي الله عنهما إلى اليمن فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحمطة والزبيب والتمر فهذه الأربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها واختلفوا فيما سوى ذلك المالكيات يجعلون أنواع كثيرة من الحبوب ملحقة بالشعير والحمطة. مفهوم؟ فيذكر المالكيات أنواع أخرى منها يعني من الحبوب منها السلت والعلس السلت هذا يعني يسمى نوع من الشعير على كل حال بعض الناس يسميه شاعير النبي يعني ابننا في في المغرب هذا نوع من الشعير والسلت والعلس والعلس أيضا هذا يعني فيما أخذوا عن بعض المشايخ هو القمح الأسود القمح الأسود والدخن والدخن ايضا معروف نوع من الحبوب والذي يسمى عندنا زوان الأبيض وهذه الأشياء كلها لها أسماء بالبربرية لمن أرادها وهي معروفة عند أهل التخصص من الفلاحين فقلنا السلت والألس والدخن والذرة الأرز هذه كلها معروفة ثم القطاني القطاني وهي الحمص واللوبيا والفول والعدس والترمس والترمس هذا قالوا هو الفول السوداني هكذا أخذت عن بعض شيوخي في هذه المسألة وأنا على كل حال لا أكتمكم أني لا أتقن هذه الأمور في جات من ناحية الواقع، لأن لست ممارسا للفلاحة، فلا أعرفها. ولكن هكذا هناك أشياء أقرأها في الكتب وأشياء أخذت عن بعض شيوخي. فقالوا الترمس هو الفول السوداني والجلبان والبرسيلة. فهذه هي القطاني. ثم زادوا ذوات الزيوت، أي الحبوب التي تعصر ويستخرج منها زيت. وأشهرها الزيتون بطبيعة الحال ثم أشياء أخرى كالشمسم وهو الجلجلان والقرطم وحب الفجل قالوا إذن هذه كلها فيها الزكاة ولو رجعتم إلى كتب الفقه عند المالكية ستجدون تفصيل هذه الأسماء ومعانيها ومعانيها ما فيها من يعني ما لها من أسماء في العاميات المختلفة في مصر أو في المغرب أو غير ذلك. جيد. هذه إذن أنواع من الحرف تجب فيها الزكاة. ثم قال ونعم. النعم يقصد بها الأبل والبقرة والغنم. هذه أيضا تجب فيها الزكاة اتفاقا ومن الدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جاجت عليه أخرىها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وهذا وعيد الشديد والوعيد الشديد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب بعد أن ذكر أنواع ما تجب فيه الزكاة انتقل إلى مبحث آخر وهو ذكر بعض شروط الزكاة فقال في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفرات يرام والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي لم يذكر, لم يذكر في هذين البيتين كل الشروط يعني الشروط كثيرة لكن ذكر من شروط الوجوب قضية حولان الحول وما يلحق به وذكر من شروط الإجزاء قضية إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه وذلك في قوله وفي ذي الزيت من زيته بيان ذلك اولا قلنا في شروط الوجوب ذكر حولان الحول بمعنى مرور السنة هذه تعبيرات فقهية المقصود بحولان الحول مرور عام وما يلحق به فقال في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراق يرام والتمر والزبيب بالطيب فإذا معنى هذا أن الذهب والفضة والأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول الحول هذا الش... معنى كوني حولان الحول شرط وجوب لا تجب الزكاة إلا بعد أن يحول الحول قال في العين العين قلنا هي الذهب والفضة في, في العين والأنعام حقت كل عام يكمل أي كل عام يكمل نفهم وأما بالنسبة للثمار الأخرى يعني الحرق فإن ذلك ليس مرتبطا بالحول وإنما له شيء خاص ينزل منزلة الحول ينزل منزلة الحول وهو الإفراك في الحب والطيب في التمر والزبيب فإذاك قال والحب بالإفراك يرام والتمر والذبيب بالطيب فإذا بالنسبة للعين والأنعام بالنسبة للذهب والفضة الأمر واضح لا بد من مرور عام على ذلك وهذه مسألة إجماعية ويمكن أن يقال إن من الأحاديث التي يستند إليها الإجماع حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ذكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا ظاهر بالنسبة للأنعام أيضا يخرج تخرج الذكاء بعد مرور الحول ولكن في الحقيقة هناك شيء خاص بالأنعام وهو أن ذلك إذا كان الشخص يخرج هذه الزكاة من تلقاء نفسه ولا يوجد الساعي الذي يكلفه الأمير أو من قام مقامه بجمع الزكاوات وأما إذا وجد الساعي وهذا هو الأصل, الأصل في دولة الإسلام أن تنصب سعاه السعات الذين يمرون على أصحاب الأعام ويحصون ما عندهم من أنعام ويحصون ما يجب عليهم أن يخرجوه من هذه الأنعام ثم يأخذون تلك الأنعام التي وجب إخراجه هذا والأصل هذا عمل السعي إذا وجد السعي فإن الزكاة تجب بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه ما يجب أخذه منها مفهوم؟ إذن <تصفيق> هذا تفصيل يسير في خاص بالأ... بالأنعام أنه بالنسبة للذهب والفضة فالأمر واضح الآن دقي قلنا الحب قال والحب بالإفراك يرام الإفراك قالوا معناه هو الاستغناء عن الماء يعني أن يصبح ذلك الحب مستغنيا عن الماء ولو لم يصل إلى درجة اليبس إن هذه مراحل في القمح والشعير ونحوها فإذا وصل إلى درجة كونه مستغنيا عن الماء ولو لم ييبس قالوا فإنه حينئذ يجب إخراج الزكاة فيه وقالوا هذا مراعاة لحق الفقراء وهنالك قول آخر في المذهب أيضا، وهو أن الزكاة تجب عند الحصاد، وهذان أمران متتاليان يكون بينهما شيء من المدة. الإفراق أولا، ثم يكون الحصاد بعد ذلك حين. تيبسوا تلك الحبوب فالمشهور في المذهب هو الذي ذكره الناظم هنا وتابع فيه خليلا في مختصره من أن العبرة في وجوب الزكاة بالإفراك لا بالحصاد. قالوا مراعاة لحق الفقراء وأن بالنسبة لي التمر والزبيب فقالوا يكون بالطيب يكون ذلك بالطيب وهنا أمور ثلاثة متتابعة بالنسبة للتمر والزبيب التمر يكون في التمر والزبيب يعني كلاهما في شجر مخصوص التمر في النخيل والزبيب أصله عنب جيد قالوا إذن بالنسبة للتمر والزبيب لا بد لا تجب الذكاء إلا عند الطيب والطيب ما هو هو ما يسمى أيضا الإذهاء أن يجهو تمر النخل وبالنسبة للزبيب لأصله العند يكون في الكرم الشجر يسمى كرما والشجرة العند تسمى كرمة الطيب فيه أيضا هو يعني معروف طيب الكرم وإزهاء تمر النخل ومعنى ذلك هو أن تظهر فيه شيء من الحلاوة وأن يقارب النجة دون أن يصل إلى درجة النضج التي بعدها يكون ما يسمى بالجداد أو الجذاذ يعني قطعه فإذا هنا مراحل ثلاثة في التمر والزبيب المرحلة الأولى هي الطيب يعني ظهور بوادر النضج ثم بعد ذلك يكون الخرص يعني يمر الشخص المكلف بهذا الأمر فيقدر ما على النخلة مثلا من تمر هذا يسمى خرصا ثم بعد ذلك يكون الجداد أو الجذاذ وهو ما يشبه الحصاب لكن بالنسبة للتمر ونحوه يسمى جذاذا فعند المالكية مشهور المذهب أن الزكاة لا تجب أن تجب عند الطيب هذا مشهور المذهب وقول آخر موجود عند المذهب في المذهب أيضا أن الزكاة تجب عند الجداد وقول ثالث أن الزكاة تجب عند الخرس هذه الأمور يكون بينها مدة زمنية معينة وتظهر فائدتها فائدة الخلاف عند كما نبه على ذلك الشارح نيارة تظهر ثمرة الخلاف لو مات مالك هذا النخل مثلا مفهوم؟ فحينئذ نحتاج أن نعرف هل وجبت الزكاة في ماله أم لن تجب مفهوم؟ هل واجبت الزكاة في ماله أم لم تجب؟ هذه أمور يعني حينئذ يكون معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة تكون معرفة ذلك في غاية الأهم هذا بالنسبة لي شرط الوجوب ثم بالنسبة لي قلنا شرط الإجزاء الذي ذكرناه. شرط الإجزاء هو أن يخرج من جنس ما وجدت فيه الزكاة ببارة أخرى عليك أن تخرج إذا وجبت مثلا الزكاة في الشعير فعليك أن تخرج ذلك القصة الذي ينبغي أن تخرجه تخرجه شعيرا فما تخرجه من الزكاة يكون من جنس ما وجبت فيه الزكاة أفو. إلا أن هناك أمرا مخصوصا متعلقا بذوات الزيوت ونحن ذكرنا آنفا ذوات الزيوت وهي قلنا الزيتون والسمسم وهو الجلجلان والقرطن وحب الفجل ويخصون يقولون حب الفجل الأحمر على جهة الفجل يعني حب الفجل مقصود ذريعة الفجل كما نقول في عاميتنا المغربية ذوات الزيوت هذه يستفاد من زيتها أكثر مما يستفاد منها فلذلك قالوا تخرج الزكاة ذوات الزيوت من الزيت لكن المعتبر في النصاب هو الحب فميزوا بين الأمرين عند إرادة معرفة النصاب ننظر إلى الحب لأنه هو الذي ننظر هل وصل إلى النصاب الشرعي الذي هو خمسة أوسق أم لا ولا ننظر إلى الزيت فإذا حكمنا بأن هذا الزيتون قد وصل النصاب وهو خمسة أوسق فإننا نحكو بأنه تجب فيه الزكاة ولا يهمنا بعد ذلك إن كانت زيته بالغة النصاب أم غيره بالغة النصاب لا يهم معرفة النصاب المعتبر فيها هو الحب لكن حين نريد أن نخرج الزكاة قالوا نخرجها من الزيت هذا معنى قوله وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي بمعنى وفي ذي الزيت من زيته أي تجب الزكاة في ذي في ذي الزيت من زيته فتخرجها من الزيت والحب يفي بالنصاب أي معرفة النصاب في ذي الزيت الذي يفي بها هو الحب لا الزيت هذا معنى الكلام الذي ذكره الناظم هنا نعم ثم قال وهي في السمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر خمسة أوسق نصاب فيهما لخص في, هذا في هذه الأشطر الثلاثة ذكاة الحرف وذلك بأن ذكر مسألتين أولا ما القدر الواجب إخراجه في زكاة الحرف وثانيا ما نصاب زكاة الحرف فالمسألة الأولى ذكرها في البيت الأول فقال وهي أي الزكاة الضمير يرجع إلى الزكاة وهي في الثمال والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجمع آلة السقي تجر هذه أتعبت بعض الشراح لكن أفضل ما يقال فيها إن آلة السقي تجر نقول إن هذه أداة الشرف معروفة آلة هذه ثاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وتقدير الكلام إن تجر آلة السقي نقول إن آلة السقي تجر ماذا تجر الماء إلى هذه الثمار وهذه الحبوب التي تجب فيها الزكاة بمعنى إذا كانت آلة السقي تجر إن كانت آلة السقي تجر الماء إلى هذه السمار وهذا الحد الذي تجب فيه الزكاة فحينئذ القبر الواجب هو النشر المقصود هذا فقط نذكره لأجل فهم كلام النظم وحل ألفاظه وإلا فالمعنى واضح المعنى عندنا صورة إنا أن يكون هذا الحرث يعني يسقى بمياه الأمطار أو يعني يأخذ الماء من المياه الجوفية المتوفرة دون حاجة إلى كلفة أو جهد فحينئذ الواجب فيه العشر وإما أن يكون بعكس ذلك يستعمل فيه في سقيه آلة فحينئذ يكون يعني مثلا آلات المعروفة الدلاء والمبخات وآلات السقي المشهورة فحينئذ يكون الواجب إخراجه هو نصف العشر كأن هذا تقديرا لتلك الكلفة التي تقع على الزارع حين يستعمل آلات السقي فهو حين يستعمل آلات السقي عنده كلفة مادية وعنده مشقة بدنية ف ينقص عليه في قيمة ما سيخرج أو في مقدار ما سيخرج من الزكاة بخلاف الآخر الذي يكون الحرص عنده حرفا يعني لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى ولا مشقة ودليل هذا واضح وظاهر ومعروف في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر هذا الحديث في صحيح مسلم وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العيون جمعين أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عثريا معناها الذي يشرب بعروقه يعني يأخذ بعروقه الماء من المياه الجوفية فلا يحتاج للسقي. إذن الأحاديث في هذا واضح وليس فيه فيها في هذه المسألة كبير خلاف و يعني هذا ما دلت عليه الأحاديث بعد هذا ذكر مسألة أخرى وهي مسألة النصاب فقال خمسة أوشق نصاب فيهما أي في الثمار والحب. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صبقه ليس فيما أقل من خمسة أوسق صبقه وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وأيضا في الحديث الآخر عن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدق والأوسق جمع وثق والوسق ما هو هو ستون صاعا الوسق ستون صاعا والصاع معروف وهو أربعة أنباد والمد هو الحفنة هو ملء كما يقول في تعريفه ملء الكثين المجتمعتين غير مبسوطتين ولا منقبضتين هذا هو المد أربعة أنباد هذا الصاع ستون صاعا هذا وسق النصاب هو خمسة أوسق تقدير ذلك بالكيلوغرامات المستعملة في هذا العصر يعني متفاوتة بحسب التقديرات لكنها تدور حول تقريبا 600 كيلوغرام بعضهم يجعلها 500 على وجه التدقيق 508 وثمانية عشر كيلوغراماً وأخرون يزيدون بعض الشيء وهذا كله مبني على تقدير المد الشرعي كيف هو نعم فإذن هذا هو النصاب في زكاة الحر فلا تجب الزكاة إلا بعد أن يصل النصاب يصل يعني مجموع هذه الـ الـ هذه الأشياء هذه الحبوب أو هذه الثمار إلى خمسة أوسق مفهوم؟ وأيضا لا توسق هذه الحبوب إلا بعد يبسها وأيضا الثمار بعد أن تجف وتصل إلى المرحلة الأخيرة التي لا يبقى بعدها إلا استعمالها واستهلاكها هذا بالنسبة لنصاب الزكاة ثم انتقل بعد ذلك إلى ما دام قد ذكر نصاب زكاة الحرس انتقل إلى نصاب زكاة العين ومنه تطرق إلى مقدار ما يجب إخراجه في زكاة العين فقال في فضة قل مئتان ذرهما يعني هذا النصاب ثم نقال عشرون عفواً في فضة كل مئتان يديرها مع عشرون دينارا نصاب في الذهب هذا هذان الشطران في ذكري النصاب ثم بعد ذلك المقدار الواجب إخراجه قال وربع العشري فيهما وجب لكن لعلنا نترك هذا إلى الدرس المقبل لكي نذكر ما يمكن ذكره حول النصاب والمقدار الواجب إخراجه في زكاة العين وايضا ما يتعلق ب زكاة الأوراق النقدية ثم بعد ذلك ننتقل إلى زكاة عروض التجارة وزكاة الأنعام وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين